شريعة سامي قارب بين الخالق <تصفيق> والمخلوق. منها أن الرب تعالى غني بنفسه عن مستوى ويمتنع أن يكون مفتقرا لغيره بودوه. هذه الفرق ما لأخفى. بين الخالق والمخلوق حتى لا يقاس عشان نتكلم القس قيس يكون قس أو فقط نعم أن رب غنيهم بذاته سبحانه وتعالى فوله والملوك والسادة العبيد محتاجون إلى غير إلى غيرهم حاجة حاجة ضرورية قال تعالى الناس يا ايها الناس انتم فقراء الله والله هو الغني وقال والله غني عنكم والصمد هو الذي يصمد اليه عباده في حوائجهم فيقضيها ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب العمل الصلاحي وارضى ويفرح بتوب التأمين فوالذي يخلق ذلك ويسره فلم يحصل ما يحبه وارضى إلا بقدرتي ومشيئتي وهذا ظاهر عمد أهل سنونا الجماعة الذين يقولون بأن الله والمنع العبادي بالإيمان بخلاف هل المعنى بأنهم يرون بأن كل عمل صالح بتوفيق من الله ليس ليس من العبد وحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإتاء الزكاة منها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عن مفسدهم كما قال قتادا أن الله لا العباد بما أمرهم به الحادث إليهم ولا نهاهم عن ما مع نهاهم عنه بخلا عليهم بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم ما يدروه. نعم وهذا من ظاهر المسلم السلف وأهل السنة والجماعة أنه أمرهم لهم ونهاهم أيضا لهم وأنه سبحانه وتعالى هو المنعم بإرسال الرسل وأنزال الكتب وهو والمنعم بالقدرة والحواس ولذلك من يحصل العلم والعمل الصالح به ولذلك يقول أهل الجنة الحمد لله لأنه هدنا لهذا وكننا نهتادي لأنه هدنا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق كل ذلك يبين لك أن, أن القياس هنا هو قياس الاولى وإن النعمة على أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها العين فقط ترجح بكل الأعمال أن العبد هذولا مقصرين وحاجين للعافية ومفرطين فلن يدخل أحد الجنة بعملي وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا أنت قال ولا أنا هنا في قولي جزاء بما كان يعملون ليست ليست على الأجرة لا ليست الأجرة وليست هنا الباء بالمقابلة الباء هنا للسببية ليست معوضه فاثباتها للسببية هذا هو معتقد أهل السنه والجماعه ويثباتها بالمعاوضه هذا ما يقوله المعتزله وهذا ضلال مبين ولانهم بذلك اوجبوا على الله امورا وذلك ثابت في الصحيح أن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن الله برحمته وفضل سلتم بمغفرته وهذا أيضا الحديث الذي جاء في السنن أن قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لا وغير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت لك رحمته لهم خيرا من عمله ومن قال بل للمخلوق على الله فهو حق, حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه فإن الله صادق لا يخلف الميعاد وهو الذي أوجبه على نفسي بحكمته وفضله ورحمته وهذا المستحق, لها المستحق لهذا إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات في العمل الصالح والمعنى هنا لما يقول بحق السائلين عليك من حق السائلين أن يجيب أن يجيب دعوة فيكون هنا توسل إلى الله بفعليه أو يقول من حق السائلين هو الأسباب مسببة للأعمال الصالحة فكون توسل بعمل صالح فالسؤال بأسمائه وصفاته التي تختدي ما فعله بالعباد من الهدي والنصر والرزق فهو أعظم ما يسأل الله تعالى به فقال المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق المخلوق على الخارج ممنوع فإنه قد ثبت بأن الله قال كتب ربكم على نفسه الرحمة صحيح حديث معازل الذي تقدم قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين أحدهم في حق العباد على الله والثاني سؤاله بذلك الحق فأما الأول فلا رأيب أن الله تعالى وعد المطيعين أن يثيبهم ووعد السائلين أن يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخل في وعد الله حق ومن أصدق من الله يقيله وعد الله يخل الأم وعده ولكن أكثر الناس لا أعلمه فلا تحسب الله مخرف عاديه رسله فهذا ما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين وتنزعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال قيل لا يجب لأحدين عليه حق بدون ذلك وقيل يجب عليه واجباته أحرم عليه محرمات بالقياس على عبادي أعوذ بالله استغفر الله استغفروا الله وقيله هو أوجب على نفسي وحرم على نفسي فأجب عليهما أوجب على نفسي وحرم عليهما حرم على نفسي كما تبقى صحيح أنه قال يا أبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم وحرم والظلم ممتنع منه بالتفاق المسلمين لكن تنزعه في الظلم الذي لاقع يقع فقيله هو الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه اطاعته وكلهما ممتنع والظلم ممتنع منه بالتفاق المسلمين لكن التنزع في الظلم الذي لاقع فقيل هو الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما نعم وقيل ما بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلما منه استغفروا. فقيل الظلم وضع شيء في غير موضوعي فسبحانه لا يظلم الناس شيئا كما قال الله تعالى ويعمل من الصرحات ومؤمن فلا, فلا يخاف ظلما ولا هضما المعنى هو يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب غير ذنبه والغض أن يهضم من حسناته قال تعالى أن الله لا يهضم ثقال ذرة وينتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وما ظلمناه لكن ظلم أنفسه من مقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق اللعبات على الله فهو, فهو حق لكن الكلام في السؤال بذلك السؤال بقى بهذا الحق فقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حاسم السؤال به كالحق الذي يجب العابدي وسائري وأما إذا كان السائل بحق فلان أو فلان فاولئك إذا كان لهم عند الله حق الا يعذبهم ويكرمهم بثوابه ويرفع درجتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسي فليس في استحقاق أولئك ما من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل فان ذلك استحق و استحق بما يبشره بما يصر الله دلفع له من الايمان و الطه فهو استحق بسبب كان من الله دلفع له فاقباله العبد على الله من اقبال الله عليه وهو الذي وفقه كما قال الله تعالى وحين عليه فعل الخيرات وقمصراته اثار الزكاه ولذلك قال ولدزق انفسكم هو اعلم بمن تقوى من قال السبب وشفعته ودعاءه فإذا حق إذا كان شفع له ودع له إن لم يشفع له ولم يدعو لم يكن هناك سبب إذن كلام كله في هذا الباب أن هذا توصل ممنوع وأنه لا يجوز ان توصل بالجاه أو بحق فلان فليس لفلان حق على الله جل في علاه فوجب ربه عليه وأما إذا قال أن أنه السبب ومحبتي له إيماني إذا أخذ بالسبب الشرعي هو التوسل الله بالأعمال الصالح بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان التوسل بالإيمان به ومحبتي وطاعتي على وجهين طارة أن بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا من أعظم الوسائل وطاعة يتوسل بذلك أو يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكر النظير فيحمى القول القائل أسألك بنبيك على أنه أراد إني أسألك بمحبتي بإيماني بنبيك وأتوسل إليك بإيماني به وهذا بالتفاق جائز لا نزاع في ذلك وقيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع وإذا كان حمل على هذا المعنى كلام من توسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ماته كما نقول عن بعض الصحابة التبعين والإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا أنهم كانوا يتوسلون بالنه يعني بالإيمان بالنبي وشدة التحري في اتباعه ولكن كثير من العالمين يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر نعم وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون التوسل به التوسل بدعائه وشفاعته كما قال ادعو الله أن يسقينا أن يغيثنا وهذا جائز بلا نجاح ثم أن أكثر الناس في لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ فإن فقد يقول الرجل الغير بحق الرحم قيل الرحم توجب على صاحبها حق نذير الرحم فقال قد يقول الرجل غير بحق الرحم قيل الرحم توجب على صاحبه حقها لذي الرحم وهو وصلها ووصلها عمل صالح فيكون التوسل توسل بوصل الرحم وهو العمل الصالح ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم تجنته من الرحمن من وصلها وصله ومن قطعها قطعه ولما خلق الله الرحم تعلقت بحق الرحمن هنا الحق بحق الرحمن وقالت هذا مقام العائد بك من القطعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قد رديد وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت الهسم من اسمي فمن وصلها وصلتها ومن قطعتها إذن هنا لو توسل بحق الرحيم وحق الرحم والوصل يعني توسل بالوصل للرحم فاستجاب الله لهم <تصفيق> وقد رؤي عن علي بن أبي طالب أنه كان إذا سأله ابن أخي بحق جعفر اري أعطاه لحق جعفر على علي وحق الرحم باق بعد موته كما في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتيما، نعم الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاده وعهديه وعديهما وعا وعا من بعدهما وصلت رحمك التي لا رحم لك إلا مطبره. وفي الرواة راتب عمر أن أبرر البر أن يصل الرجل أن يصل الرجل ود أهل أهل ود أري والذي قاله لك ان يكون لك من العلماء من ان لا يجوز ان يكون الله تعالى بمخلوق لا بحق يكون ولا غير ذلك يتضمن شيئين يكون على الله وهذا لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ونقل في ذلك الأثر عن بعض السلف وموجود في دواع كثير من الناس لكن ما روي, روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع وليس عنه حديث ثابت قد يظن له في لهم في حجة إلا حديث الأعمى وحديث الأعمى قال أسألك واتوجه أتوجه لك بنبيك الكريم بنبي الرحمة يا رسول الله أدعو وقال لهم السلام في أول حديث إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك دعوت لك فبيقول أسفعمك يعني أتوسل بك آآ آآ أ.. آآ إلى ربي إلى ربي يعني أتوسل بدعائك وشفاعتك ولأن الحديث صريح جدا أنه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وسنبين هذا هذا هو من أول أنواع اللي ذكرناها في التوسل الممنوع وهو التوسل بالحق يعني توسل بالذوات وزاد في الدعاء كان يقول اللهم شفعه في شفعه في يعني يعني يقبل شفاعته ودعائه في ورد الله عليه وسلم لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر آية من الآيات وأمير المؤمنين كان يقول اللهم إن كنا إذا أجدبنا أجدبن نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعام نبينا ذلك أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائي وشفاعته لا السؤال بذاته ولذلك شاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين أو بحق الجاه دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقا فإن السائل متضرع دليل يسأل بسبب يناسب الإجابة والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد بالقسم كأن هذا الذي أقسم به على الله جلاله له الحق على الله أن يجيبه وما في عام في عام فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كانك أفرنا بالصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داعي يدعو الله بدعوه ليس فيها إث ولا قطعة رحم إلا الله بها إحدى خصال ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخل له من الخير مثلها وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها قال يا رسول الله إذا نكسر قال الله أكثر وهذا السؤال بالأنبياء بمعنى السؤال بإمه الذي قاله بحنيفة أصحابه ورغم أنه لا يجوز ليس في المعروف بمذهب مالك ما ينقل ذلك فضلا أن يجعل هذا من مسائل السبب فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلا أن يقول مالك ان هذا سب العسول أو التنقص له استغفر الله بل ما عن مالك أنه كره للدعاء أن يقول يا سيدي يا سيدي وقال قل كمقاة الأنبياء يا, رب يا ربي يا كريم وكره أن يقول يا حنان فان منان ليس مأثور وصح أنه مأثور فإن كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذا لم يكن مشروعا عن عنده فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غير نبي ويعلم الأصحابة لما أجدبوا عمر الرمادة ما, ما سألوا بمخلوق بل سألوا بت... استشفعوا بدعاء العباس كما كانوا استشفعون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سابة صاحب المسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجذبوا إنما يتبسلون بدعاء النبي السلام واستسقائي ولا منقل عن أحد منهم أنه كان في حياتي صلى الله عليه وسلم تعالى بمخلوق لا, ب... لا به ولا بغيره ولا في الاستسقاء ولا غيره وحديث الأعمى سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى قريباً طيب نقف عند هذه المسألة وفي هناك سؤال فتحت الأمر معكم في هذا الباب وما زلنا في الكلام على التوصل الممنوع السؤال بالأجنبي السؤال بالجاه أو او الإقسام على الله تعرف هو أعلى